أو تبخر بعود ونحوه فدا أو تبخر بعود أي استجمر بعود أو نحوه من أعشاب التي لا رائحة وطيبة فإنه حينئذ يلزمه أن يفتديه وقوله فدا عائد للجميع يعني جميع هذه الإخلالات بالطيب في فدن الطيب في الثوم وهكذا شم الطيب والإدهان به فإنه توجب الفدية بقي السؤال لو ادهن بشيء لا طيب فيه فزيت الزيتون لو ادهن بزيت زيتون أو ادهن بدهان شعر, دهن شعر. فهل يجوز له ذلك ولا جمور العلماء على أن الادهان لا يجوز للمحهم وقال فقه الحنابل رحمه الله يجوز للمحهم أن يدهن إذا لم يكن في الدهان طيب وفذل الذين قالوا بالمن أن النبي صلى الله عليه وسلم لم نهسوا من الحاج قال الحاج التفل قال إن نصر عليه الصلاة والسلام على التفل المراد بذلك ألا يبزهن لأن الإنسان إذا بقي على حالته كان أبلغ في تذللهم الله سبحانه وتعالى بعبادته وكأن مقصود الشرع أن يخرج الإنسان عن إنسه من الترفه خاصة إذا كان غنيا أو ذا فراء ونعمة أحثت بنعمة الله عز وجل عليه وأحثت بفضل الله سبحانه وتعالى عليه فإذا أصلح يدهب ويتجمل كغيره قالوا إن هذا يذهب مقصود الشرع أو يفوت مقصود الشرع وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأهل مكة ما لي أراكم تأتون مدهنين ويأت الناس شعتا غبرا أهلوا لهلا لجحجة المراد بهذه الكلمة أن عمر رضي الله عنه نظر إلى الناس يوم التروية فرعى أن الآفاقيين الذين يأتون من الآفاق يذهبون إلى منا وعرفات وهم في شعف وغبر ولكن أهل مكة لحثهم بالإشرام يأتون مدهنين فقال أهلوا لذيك شكة قالوا فدل على أن الصحابة فهموا أن مقصود الشرع أن يبقى الحاج على تفد وتفل في سورته حتى يكون أبلغ في تذلبه لله سبحانه وتعالى والذي يظهر من جهة النص أنه يجوز له وأن يدهب بالذهال جائز له وليس هناك نص لأن الحديث متكلم في إثنانه وضعه وغير واحد من الأئمة رحمه الله وقالوا إن هذا الحديث لا يثبت مرفوعا والعشر هو يكون موقوفا على عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وعن أبيه وعلى هذا فإنهم يجوزا يدهن ولكن الأفضل والأكبر أن يترك ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدهن وإن قتل الصيدا مأكولا بريا أطلا ولو تولد منه ومن غيره أو تلف في يده فعليه جزاؤه وإن قتل الصيدا مأكولا بريا أطلا وإن قتل صيدا بريا هذا هو المحظور السابق وهو الصيد وهذا المحضور أجمع العلماء رحمهم الله عليه لأن الله نص على عليه في كتابه وكذلك بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة الصحيح قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تكثروا الصيد وأن وقال سبحانه وتعالى حرّ ما عليكم وحرّ عليكم صيد البرل ما دم تنفروا ما فنص سبحانه على أن المحلم لا يصيد والصيد ينقوم بالقسم الز stumbled إما أن يكون الصيد بر وإما أن يكون صيد بر وأصل الصيد الحيوان المتوحش ولذلك، الحيوان في الأصل ينقسم Hence إما أن يكون مستعمسا… وإما أن يكون متوكشا ال проход القسمấy ي הזasına لك، والبقرة والغنل ومن الطيور كالدجاج وهي لك فيا في الأن هذه توصف بكونها مستأنسة لأنها تأنس في الإنسان وتألف الإنسان ويألفها ولا تفرغ منه إذا جاءها ولذلك تكون مع الإنسان ويخالقها وتخالقه هذه مستأنسة طبعا هذا النوع من الحيوان يأمرك الشرع أنك يجيد تأكله أو تريد أن تأكله تذكيه الذكاء الشرعية إما بالذفر وإما بالنحر الذبح كالشاس كالغنم تذبحها وإما بالنحر كالإذن تطعنها في وحدتها وتنحرها وما يكون جامعا للأمرين كالبقر يصرح فيه الذبح ويصرح فيه النحر على خلاف بيننا المعلم فهذا يسمى بالمستعمل وذكاته ذكات المستعمل هناك نوع ثاني هو المتوحش ولا يمكن لك أن تصيب إلا باشتياله أو مغافظة ومغالبة وقهر كأن تغلب روحة تتلسك به أو تجلي وراءها تتلسكه أو تطلق عليه استلاع فتعقرف أو تقترف فهذا يسمى بالصيف وهو الحيوان الذي لا يحنس الإنسان ويفر عنه يشمل الضباء والوعول والغزنان وبقر الوحش وحمر الوحش وكيس الجبل وكيس الجبل ونحنها لما خلق الله من الدواب التي يصيدها الإنسان ويحل له أرضها هذا تصمى بالمتوحش وهو الصيد الذي أحله الله وينقسم طبعا المستأنس ذكرنا فيه الطير كالحنان والعصافير إذا كان الإنسان أنسكها ونحنها من الطيور ويكون أيضا من الدواب كالإبل والبقر والغنم كذلك المتوحش والصيد يكون من الدواب على وجه الأرض الضباء والوعون الغزلان ونحنها والرين ويكون من الطيور فيسمى الحذار ويسمى الطيور التي لا يمسكها الإنسان ليست بيد الإنسان أو ليست عند الإنسان هذه كلها توصى بكونها متوششة وكونها صيدة لكن بشرط أن تكون من الطيور التي ليست من الجارك من الضوات المخلب فلا يجوز طبعا أكل الصقر والباج الباج والشواهيم ولا الباشر ولا النسر ولا العقاب فانقسمت الحيوانات إلى هذين القسمين الصيد يوم متوشج وغير الصيد الذي يكون من المستأنفات هناك نوع ثالث ليس من هذا ولا هذا وهو الذي حرم الله استباعا عادية كذينار من استباعا عادية كالأسد والنمر ونحنه وذي نخلة من الطير كما ذكرنا في البواشة والنسور والصقور فهذه كلها لا يجز أخرها كما سيأتينا إن شاء الله في باب الزباح لما قصمت الحيوانات لهذه القسمين فإن الله عز وجل حرنا على المكلف المتوحش منها إذا كان محرما فلا يجز له أن يصيده سواء كان كان بريا أو كان من الطيور لأنه لا يجز له إذا كان محرما أن يعطي شيئا من هذا لا يجز له أن يصيبه ولا أن يصراد له ومحل التحريم إذا كان بريا فالعلماء يصفون ما كان بريا مما ذكرنا من الريم والغزلان والذباء والوعول ويصفون أيضا الطيور بكونها بريا وتوصف الطيور بكونها صيدة بر لأنها تأوي في الليل إلى أكنانها ولا تستطيع أن, أن تنفك عن الإيواء إلى أكنانها وللا تصل بكونها برية وتأخذ حكم صيد البر هناك نوع ثاني الذي هو صيد البحر المرض لذلك السمك <تصفيق> والشوت وبقي وهناك خلاف بغير السمك والشوت هل يدخل في الصيد البحر؟ فأحل الله لنا بميع ما في البحر إلا ما كان ثامنا أو عرف أنه يضرب الإنسان أم أن الحكم خاص فقط بسمك وشود أصح أن ذاهب هذا المثل نذهب الجمهور أن الله أحل لنا ما في البحر فيشمل بميع ما في البحر إلا إذا كان ضارا وله أذى وضرب الإنسان أو كان مستخدثا فهذا النور من الصيد والصيد البحر حلال بإجمع العلماء يحل لكم صيد البحر وحرم عليكم صيد البر بعد ذلك جاء عطفا على صيد البر البحر فدل على أن صيد البحر في الأصل حلال سواء كنت محرما أو غير محرما فالمحرم يجوز لمن يصيد صيد البحر ولكن لا يجوز لمن يصيد صيد البر إذا عرصنا هذا المقدمة وأن الحيوان من ما هو بري ومنه ما هو بحري يبقى السؤال فيما جمع بين البر والبحر وهو الذي يسمى بالبر هل يحرم على المحرم أن يصيد او لا يخلف والبرمائي ينقسم الى قسمين منه ما لا يمكن له العيش والتكاثر والثوالت غالب الا في الماء كالضفادع ونحو هذا ياكل الحكمة ما في الماء ويكون صيده الصيد يكون صيده صيد بحري ومنها ما يكون تكاثر وغالب مجدانه في البحر في البر كالسحام ونحلها فتاخذ حكمه ما في البر ويكون الحكم في شلها وحرمتها راجعا إلى هذا التفصيل إذا تبين هذا وأن الحيواني قصل إلى صيد بحر وصيد بر وصيد البحر جائز بالإجماع لنصف الآية الكريمة أما صيد البر فلا يجوز لك إذا أحرمت أن تفصيله ولا يجوز أن تحين على صيده كأن تقول لن رجل انظر إلى هذه الشمانة أو هذا الطائف أو أدرك الحمامة أو صد الحمامة أو إلحق كذا تنبهه على الصيد لا يجوز ولا يجوز أن تشير إليه إلى مكان الصيد كأردن ونحن ذلك تقول له في هذا الموضع أو تخبره به وإنما تسكت حتى ولو رأيته أمانك تسكت ولا يجوز أن يصاد من أجلك لا يجوز أن يصاد من أجلك فلو صاد إنسانا صيد بذل وقصدك به وأنت محرم فلا يحل له ولا يحل أيضا هذا الصيد لأنه هو صيد ماصيبا للمحرم وتكون تذكيته لاغية فيعتبر كالميتة لا يجز أقله ولا يجز بيعه فإذا صاد المحرم أو أعان على الصيد أو صيدا من أجله فإن هذا الصيد يعتبر لحكم الميتة لا يجز أقله لا للمحرم ولا للحلال فلو قلنا إن المحلم ما يجزله وكذلك أيضا غيره لأنه في هذه الحالة انتقل إلى حكم الميت على تصريب عدال العلم محمد الله فيأتينا إن شاء الله بيانه في باب الأطعمة كذلك أيضا لا يصاب للمحلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى له الصعب ابن جثامة رضي الله عنه وأرضاه شمار رحش فرده عليه لم يقبل الهدية وقد كان بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم لا يرد الهدية فلما ردها على الصعب تغير وجه الصعب رضي الله عنه وأرضاه الحديث الصحيحين فتغير وجه الصعب فقال عليه الصلاة والسلام يطيب خاطرة إنا لن نرده عليك إلا أن نحرم إنا لن نرده عليك إلا أن نحرم أي لكوننا حرما وأنت صدته من أجلنا فإن هذا اقتضى عدم حلهنا ما الدليل على التفصيل بين كونه وصاب له أو من أجله الجواب أن المنبس صلى الله عليه وسلم قبل صيد الصيد قبله هدية مرة وهو محرم ولم يقبله مرة وهو محرم فقبله في قضية أبي قتادة ويثابت في الصحيحين المنبس صلى الله عليه وسلم لما أراد عمرة الفديدية الله خرج من المدينة فبلغه خبر أنه ربما جاءت بعض الأرسال والبعوث من المشركين تريد أن تؤذيه وهو محرم بالعمرة بلغه خبر فأرسل سرية لأبي قتادة وقال خذوا ساحل البحر أرسلها من جهة الغربية للمدينة على جهة الساحل وطريق الساحل فأحرموا كلهم إلا أبو قتادة لم يحرم هذا يدل على أن من جاء من المدينة وقصد بها ترابر الجهة ينبع أنه لا يلزموا الإحرام منذ السليفة لأن أبا قتاد أخر إحرامه فأخذوا ساحل البحر وقال يكونوا على ساحل البحر من نثابة الرجل من نبي صلى حدث من العدو شيء يكون نبي على علم به فلما أخذوا ساحل البحر كانوا كلهم مفرمين إلا أبا قتاد فإنه لم يحرم فأخذوا فنح لهم حمار الوحش فدرس أصحابه ينظر بعضهم إلى بعض ولم يخضره أحد بأنه لا تطير فالتفت أبو قتابة إلى هو بحمار الوحش فركض فرسه فسقط سهمه فسألهم أن يناولوه فسألهم أن يعينوه لم ينعينه أحد ولم يناوله فنزل عن فرسه وأخذ ثم عقر منها وصاد رضي الله عن ورغانه فلما صاد هذا الصيد أكله فلما أكلوا قالوا أنا أكلوا ونحن محيمون يعني أنا أكل هذا الصيد وقد حرم الله على المحلم الصيد اشتبهه فتوقفوا عن الأكل حتى أتهوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عليه الصلاة هل أحد منكم أشار إليه؟ قالوا لا قال هل أحد منكم أعانى؟ قالوا لا قال هل بقي, عند... هل بقي عندكم منه شيء فأعطي عليه صلى من فضلته وقال كلوم وعدم لهم عن يأكل فدل على أنه لا يعاني الحلال على الصيف من المحرم لا بإشارة ولا بالسلاح ونحويه وأن المحرم يبقى ساككا مهما رأى ولا يشير إليه لا إشارة فعليه ولا ينبهه بالقول فإذا نبهه بالقول حرم الصيد حرم عليه الصيف يستوي في تحليم الصيد إذا صاد المحرم يستوي أن يأكل الصيد أو ينتفع ذنى في الصيد فلا يجد له أن يأكل بيض الصيد لو صاد المحرم صيدا لا يحل له أكل بيضه لأن هذا الصيد حرام عليه والفرع تابع لأصله ولا يجد له أن ينتفع بفرعه إذا كان قد صاده هو وإنما يرسل هذا الصيد حتى يكون أخذه على وجه شرعي معتبر وحينئذ يشلوا الانتفاع به وإن قتل صيدا مأكولا بريا أصلا ولو تولد منه ومن غيره بريا أصلا يكون الصيد بريا أصلا فخرج البرنائي فإن البرنائي ليس ببري أصلا ولو كان أكثر عشه في البر فإنه لا يصدقونه بريا أصلا فخرج الصيد الزحر أنه ليس ببرديين أصلا وخرج ما جمع بين وصف البر والبحث المعنى. ولو تولد منه ومن غيره نعم ولأ هذه مسألة إذا تولد الحيوان من, من مأذون وغير مأذون فهل تقول أغلب جانب التحريب فأمنع لأن النبي صلى الله عليه وسلم غلب جانب التحريب وقال إذا نهيتكم فانتهوا وقال عليه الصلاة والسلام فمنطقة الشبهات فقد الصبر لدينه وعرضه والأصل أن هذا الحيوان يعتبر حراما من جهة تركيته وإعمال الذكات فيه حتى تتحقق أنه من ما أحلى الله أكبر هذا وجه الوجه الثاني يقول لا يحل أكبر إذا تولد من خرامه الحياة يحله أكله لأن الأصل أن الله صخر لنا لا في السماوة والأرض جميعا منه فلم نتحقق من الخروج عن هذا الاصل ليش له لا اكل هذا القول الثاني القول الثاني يكون ننظر الى ام الحيوان ان كانت امه من الحلال فحلال وان كانت امه من الحرام فحرام لان النبي صلى الله عليه قال الولد ينظر إلى امه الولد في الراش من العاهر الحثى ان ننظر الى امه ان كانت امه من الحلال حينئذ يجوز أقل إذا كانت من الحرام فلا يجوز أقل على هذا لا الشاهد أنه لا بد أن يكون بريا أصلا لأن هذا أصب عن الحنادر سنتكلم عنه إن شاء الله في باب العطية أو, أو تلف في يده فعليه جزاءه أو تلف الصيد في يدي فعليه الجزاء وسنتكلم إن شاء الله على جزاء الصيد ما الشكم إذا قتل المحرم صيدا وما هي الفدية هزاء الصيد الذي أوجد الله على من قتل الصيد سواء كان متعمدا أو كان مخطئا أو كان ناسيا وما هي هذه الفدية هل هي تخييرية أو ترتيبية كل هذا إن شاء الله سنتكلم عليه في باب الجزاء ولا يحرم حيوان في ولا يحرم حيوان إنسي كبقر وغانم لكن الإشتال في مسألة الآن نحن قلنا أن الحيوان القسم إلى قسمين إما متوحش حصير وإما مستأنس حلال المستأنس من الإبل والبقر والغنى في بعض الأحيان يخرج عن كونه مستأنسا إلى كونه متوحشا كما لو شرد البعيف وكما لو شردت الشاس إنه في هذه الحالة وإن كان مستأنسا في الأصل لكنه قد صار متوحشا في الصورة فهل هذا المستأنف إذا خرج إلى صورة المتوحش يعامل معاملة الصيد أو لا للعلماء قولان القول الأول للجمهور أن الحيوانات المستأنفة كالإبل والبقر والغنب والدجاج والحمام لو فرت وندت عن الإنسان يعاملها معاملة الصيد ويضربها في أي مكان وإذا ضربها في أي مكان وقتلها فهي حلام هذا ماذا بجمهور العلماء وستر به حديث رضي الله عنه وهو ثابت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فنب بعير ندب دعيع لشرف فنب دعيع فرما رجل بسهم فعقره عقر البعير فقال صلى الله عليه وسلم ان لهذه الحيوانات اوادد اراضي الوحش فما ند منها في السعودية هكذا فجعل المستأنس معاملة معاملة الصيد والمتوحش بالنفو قالوا فإذا نفرت الشاف ونفرت الدجاجة أو الأرند أو البعير جاز لك أن تعامله معاملة الصيد على هذا الحكم حينئذ لو أن يسانك كانت عنده شاف ثم صرت فحينئذ لا يجد له أن يعقرها لأنه إذا عقرها كان صائدا له وقال فقهاء ذلكية المستأنث إذا توحش يبقى مستأنثا ويعامل معاملة المستأنف على هذا القول يتوضح حينئذ أن يعقر هذه الشافة وأن يحدثها لا. والأول أصح القول الأول أن المستأنف إذا ندى وتوحش كان له حكم الصيف هو الصحيح لأن المتوحش إذا مؤمسك وقدر عليه إذا قدر عليه أن يمسك صاره في حكم المستأنف ألا ترى لو أنك أمسكته بشمار وحشه او بقر وحش لو انك انسفت به لن يجد ان تعقره وانما تذكيه الذكاء الشرعية فدل على انه ينتقل من صفة المتوحش الى صفة المستعنس باختلاف الصورة وعلى هذا فان الحيوان اذا ند وفره مستعنس عومل معاملة المتوحش فلا يحل للمحرد ان يعقره ولا انه سيد ولا صيد البحر ايه يحل له صيد البحر فإنه ليس بحرام من نص الآية لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة فدل على أن التحرين يختص بالبدل دون البحر هذا بالإجناء ولا قتل محرم الأكل ولا يحرم على المحرم أن يقتل محرم الأكل محرم الأكل في السباع العادي فلو قتل مثلا أسد أو قتل نمرا فإنه لا يضر لأن هذا ليس بالصيد ولم يسلمه الشرع صيدا لأن الأسد والنمر ليس من جنس الحيوانات التي أباح الشرع أكلها فلو أن إنسان كان في الإحرام وسألك قال كنت محرما فلقيت أسدا وقفلته هل يلزمني شيء تقول هذا ليس بالصيد ولا يلزمك جزاء الصيد سواء عدا عليه الأسد أو لم يعده سواء عدا عليه أو لم يعده وبالنسبة كذلك الفواسط قتل حية عقربا غرابا أو فأرة هذا كله ليس فيه الفدية ليس فيه جزاء الصيد وليس عليه شيء لقتله ولا الصائل ولا الصائل لو قتل الصائل صال عليه وهو العياذ بالله الذي يهدم على الإنسان يريد أن يؤذيه في نفسه شخص مثلا والعياذ بالله هجم عليه يريد قتل هذا الصائل هذا الصائل له حكم خاص في الشرع قال يا رسول الله أرأيت جاء يريد أخذ المالي قال لا تعطي قال أرأيت قتلني قال قتل قال يا رسول الله أرأيت إن قتلني قال أنت شهيد قال أرأيت إن قتلت قال في النار فالصائل الذي يصول على النفس أو على العرف أو على المال يعني يأتي يريد أن يقتل الإنسان يأتي مشهرا سلاحا يريد قتلك سواء في برد أو غيره فحينئذن هذا الصائر في الأصل فيه تفصيل فإن أنتنك أن تفر عنه وتبتعد عنه لا يجوز لك قتله لأن نفس النسل المحرم والأصل أنه محرم الدم فلا يجوز لك أن تستبيح إلا عند الحاجة فإذا كان ضرر يمكن أن تتلافاه بالفرار يجوز لك أن تفر فليجب عليك أن تفر ولا يجوز لك قتله فإن قتلتهم مع القدرة على الفرار فإن يكون حكم في حكم قتل العمد في قول طائفة من العلماء لأنه لا يرخص لك بقتل وقال بعض العلماء يصدف القصاص ويكون حكم حكم شبه العمد وتغلظت بيها على تفصيل يأتي إن شاء الله في باب القصاص الحال الثاني يعني يأتي وهو يريد العرض أن يمكنك الفرار أو يمكنك دفعه يعني يأتي مدن شاعر السلاح ويمكنك أن تضربه في يده فتفقط السلاح من يديك او مثلا تعطل بضربة لا يستطيع ان يقتلك بها فحينئذ لا يجد لك ان تعدل الى قتله مع القدرة على عقلك الحال الاولى ان تخرق يمكنك الفرار عنه او تضع شيء بينك وبينه لتأمن منه ضرر فحينئذ لا يجد لك قتله او تفطيح ان تصارعه او تدافعه فتأمن ضرره فتصارعه وتدافعه ولا تقتله لكن إذا تعين ولا تتطيعا تتما ضرر إلا بالقتل حين إذن حل لك قتله ودمه هدر وذلك لأنه اعتدى وباعتدائه على المسلم فقطت حرمة والعيابة بالله رسه فحين إذن إذا, إذا لم يمكنك جبع ضرري إلا بالقتل فإنه يقتل ويكون مهدر الدم هذا يباعتدى عن نفسه وكذلك إذا اعتدى على العرض فأعني يكون اعترض الإنسلام في فإن أمكنه أن يدفع ضررها بها ونعرف ولا يجز له أن يقتل في هذه الحالة لكن إذا كان معه من سلاحه أو ضرره لا لا تستطيع معه دفعه ولا تستطيع معه الفرار وغالب على ظنك أنه يريد أنه سيصل إلى الحرام وأنه لا سبيل إلى كفي ضره إلا بقتل حل لك قتله في هذه الحالة يحل لك قتله لأن النبي وهذا بإجماع العلماء رحمة الله عليهم أثابكم الله فضيلة الشيخ وجزاكم خير جزاء فضيلة الشيخ يقول السائل من انكسر ظفره وتعزى من ذلك فهل له أن يقلم أثابة الله بسم الله الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه إما بعد ففرق جنه من أهل العلم رحمهم الله في الشعر والظهر بين أن يكون الأذى في نفس الشعر وفي نفس الظفر فرخصوا في القلع والقص والحلق والإزالة وبين أن يكون الضرر في شيء في الشعر كالقمن ونحوه فتبزم الفدية إذا أزال الشعر وتضيح ذلك أنه إذا كان ضده مكسرا وكان يجرح وكلما مشى آداه وأضره فالأذى والضرر في نفس الظفر فيرخص له للمكان الضرورة ولا تبية عليه إذا قصه وهكذا لو تدل شعره على عينه فأصلح يؤذيه في بصره أو يؤذيه في نظره أو نحو ذلك جاز له أن يقص منه على قدر الحاجة ولا فدية عليه لأن الضرب تعلق بنفس الشعر وبنفس الظهر وأما إذا تعلق بسيء في, في الشعر كالقبل في داخل الشعر فإن إزالة الشعر جاءت تبعا ولم تأتي وعلى هذا قالوا تلزم الفدية إذا كان الشعر تابعا لضرر وليس الضرر في نفس الشعر وأن إذا كان الضرر من نفس الشعر والأذى من نفس الشعر فإنه يرخص له أن يزيله ولا هدية عليه والله تعالى أثابكم الله فضيلة الشيء ما حكم ربع الأزرار والمشابك على الريداء ولتأخذ حكم النصير أثابكم الله لا يجوز لبس الإحرامات التي لها أزاريف ينبغي تنبيه الفجاج والمعتمرين على ذلك وذلك لأن الإحرام على الصفة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي الأصل أنه لا ت... أنها لا تكون مفصله. ولذلك قالوا لو أنه صنع على الفوق الفوات كالأحزمة وضع فيها الحزام المطاق كالفوات الموجودة الآن إذا فصلت ووضع المطاق في... في داخلها صارت أزرة لأفسم البدن وانتقلت عن كونها, عن كونها غير مخير إلى كونها في وحين المخير وحيني لله جزله لبسها وأما إذا كانت مفصلة بالأزارير الموجودة الآن لأعلى البدن وأسلي فلا إشكال أنها آخذت الحكمة المخير كالقميص والسروان ونحوهما ولو لبست الثوب فإنك إذا رأيت الثوب في أصله لو كان قصيرا الكم لأنك تنظر أنه يسر البدن تفصيلا فإذا كان الثوب أو الملبوس يفصل على البدن ويخاب او يشبث على البدن ففيه الفدية وعلى هذا فإنه ينضغ التنبيه على هذا النوع الذي سري به بعض الناس في هذا الزمان من وجود التفصيل فيه والأذرة فهذا يوجب الفدية ومن الذي سوى عليه الفدية وأما بالنسبة لوضع المشادك فهو في حكم الأزارير في قول جمع من العلماء رحمة الله عليهم ولذلك كان السلف رحمه الله ينهون عن وضع الشوك ففي القديم كانوا يضعون الشوكة شوك النخل كانوا ربما في فيضعونه في الإزارة نبهوا على أنه لا يجوز لأنه إذا وضع الشوك صار أشف هذا الذي يلتحب به على أعلى وحينئذ يكون في حكم المفصل ويأخذ الحكم المخير من وجوب الفدية فيه الله تعالى أسابكم الله فضيلة الشيخ لو أن إنسان صاد صيدا قبل أن يحرم ثم أحرم الصيد معه فليجوز له أن يذكيه ويأكل من أسابكم الله إذا صاد الصيد وأنسك وضقي عنده ثم أحرم ولو بعد إنساته بلحظة فإن هذا الصيد مستأنف وعاق بفقه المستأنف يحل له أكله والانتفاع به ولا حرج عليه لأنه لن يصد بعد الإحرام وإنما هو صيد في حال الحل فيجوز له أكله والانتفاع بما يكون منه والله تعالى عنه